قال أجزل الله مثوبته مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير له من أن يمتلأ شعرا رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله في الحديث يريه بفتح المثنات التحتية وكسر الراء بعدها يا مضارع ورى القيح جوفه يريه وريا إذا أكله وأفسده والأظهر أن أصل وراه أصاب رئته بالإفساد واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومن الأدلة القرآنية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر محمول على من أقبل على الشعر واشتغل به عن الذكر وتلاوة القرآن وطاعة الله تعالى وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب والباطل كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك المسألة الثانية اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف في شعره بما يستوجب حدا هل يقام عليه الحد على قولين أحدهما أنه يقام عليه لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود والثاني أنه لا يحد بإقراره في الشعر لأن كذب الشاعر في شعره أمر معروف معتاد وواقع لا نزاع فيه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له وأظهر القولين عندي أن الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد لأن الله جل وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون فهذه الآية الكريمة تدرأ عنهم الحد ولكن الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملامة والتأديب وإن كان لا يحد به كما ذكره جماعة من أهل الأخبار في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نظلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال ألا هل أت الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل من سمي فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلمي لعل امير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اي والله انه ليسوؤني ذلك ومن لقيه فليخبره اني قد عزلته وكتب اليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم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 فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وما ذلك الشعر إلا شيء طفح على لساني فقال عمر أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون ولكنه ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما سمع قول الفرزدق فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام قال له قد وجب عليك الحد فقال الفرزدق يا أمير المؤمنين قد درى الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون فلم يحده مع إقراره بموجب الحد أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت لنا في سورة الشعراء حلقة واحدة نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته